وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أدر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم, والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم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 وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتأنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وارتبتم الأمان جاء أمر الله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 الصديقات وأقرب الله قرضا حسنا يضاعف لهم, يضاعف لهم ولهم أدروهم كريم والذين آمنوا بالله ورسله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء والشهداء عند ربهم لهم أدروهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. الجحيم. اعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر, وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون عطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفركم من الله ورضوان ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فقو الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغنيل الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا وأنزل الحديد فيه بأس شديد بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله وللعلم الله ما ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم ودعنا منهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آسارهم برسلنا وقفينا, وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الانديل ودعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما وعوها حق رعايتها فاتينا الذين آمنوا منهم أدرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله, وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته